بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 ثم صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكوك أَفَلَا فلا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَارِدينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعباد لوردن أن نتخذ له ولتخذناه من الذين لا تتخذناه من الذين إن كنا فاعلين.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 معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبود وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانا بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانا بل مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم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 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ se أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ niin taamida, bhib. Vajalna fi, وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِ امْتَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَ حقت الموت ونبلكم بالشر والخير فيثن وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كافرون خُلِقَ لِيَسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن النار لو الذين كفروا لا يكفون فُونَ عُجُوجَ مَنارَ وَلَا ظُهُورَ وَلَا عَنظُورٍ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بل بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا فلا يستطيعون ردها ولا هم منذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا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 فلمتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمور أفلا يرون أن نانات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل يكون بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا ان مساتهم من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنتينا بها وكفى حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلناه افنتم له منكرون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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطره وأنا على ذلك من الشهيدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ مَكُومٍ بَعْدَ أَن تُوَلُّ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 قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم لخسرين وأرادوا بغي كيدا فجعلناهم لخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ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 وكانوا لنا عابدين ولوطنا تيلاه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوز لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 مسني الضر وأنت أرحم الراحبين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا Rahmata mina, wa dzikra lil habidin, wa isma'ila wa idrisa wa dal kifl, kullum rahmatina, وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ الَّلَّا إِلَّا إله إِلَّا أَنْتَ إِلَّا إله إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه مِنَ الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا.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 كُلُنَا إِلَيْهَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون وَحَرَامٌ على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون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 فإذا هي شاخصة نبصار الذين كفروا، فإذا هي شاخصة نبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كننا في غفلة، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان أولئك آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكل فيا خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا لا يسمعون حسيسها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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا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 قل إنما يوحى إلي أنما إلى كم إله واحد فهل تُمُّ مُسلمون فهل تُمُّ مُسلمون قل إنما يحيي إلي أنما إلى كم إلى واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل على سواء وَإِنَّ دَرِيًّا قَرِيبٌ نَّبْعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيًّا لَّعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى وَإِنَّ دَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قُلِ رب بالحق وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ